وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى اُמِنتْهُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ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 117. بِهِ به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 118. آمن الرسول بما أنزل إليه من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 111. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 112. طلق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف لا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 119. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 110. والله عزيز ذو انتقام 111. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 119. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 110. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 111. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات اب وَأغَ تَشَابِهَات فَأَمَّاَّذينَ فِي قُلوبِهِم زَغُم فَيَتَّ بِعونَ مَا تَشَابَهَا مِن بِالترفِتنَّةِ وَبالِالتِر أَتَأُوِيلِ وَماَا يََّمُ تَأولَعُ إَّى الله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 119. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار 110. كدأ بآل فرعون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 113. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 114. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 129. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب